إلي كتر خير هذا أبخرها في ذمي وايش فيه أمي ثم أمر حتى آخر يوم فعمري حد من أول حياتي وحم بحمي إلي كتر خير هذا أبخرها في ذمي وعيش تمسان اللي طيبه اعمل لها تمثال اللي سيرت قلبها من أول حياتي وحم همي اللي كتر خير هذا Feed them I didn't want to يا محمد اللي